فأشترون الله بality لقول الله بإعلى الله وحده بلاشر شكرا الهدينا بعمله وعطουμε الله الله سأل secondo الله أصابت على محمد وعلى آياء المحمد كما أصبع الله سلام عليكم وعلى آياء الرحيم إنه قم эبسين وبinguية Shawابervingels مع اللهاء محمدنا وأعلى آياء المحمد عندما دورت على الأوات ل ELUA ثم بمضعت ين وهو ما ذكرناه في الاوجه القوامه اننا نتمسك بالله ويه نزله الشريف ونبدا الدرس الثاني للو سي الصف الثاني بمعاني اداه الدعاء بشكل هذه البلد المباركه بالحديث 22 ونشرح طريقتنا في البدايه ان ان شاء الله عز وجل قال له يفهم ما يكفي الشرح مدلا في ان الدرس اسبوع واسبوعي بالشهر والمثلاثين وهذه التلسية يكون فيها المطلح لحديث بس نحضره لولو نعم بس نحضره لولو محضره بس نحضره بس نحضره, بس نحضره, بس نحضره, بس نحضره bizim <gülüyor> <gülüyor> الحديث في رسول عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا ايدى اذا صويتو المكتوبات رسول الله رضوان فَحَرَّمْتُ الْحَرَعُمَانُ ولم أَزِدْ على لَا دَهِفَ شَيْئَانُ أَأَتْخُمْ جَنْدَةَ؟ قَالَ نَعْمُ انتهنا وهذا الحديث أخرجه الإمام المصري وعند الإمام بالنوى برحمة الله عليه أن الحديث إذا كان أحد أصحاب الكتب الستة رواس انه يرد في هذا التحديث قوليه لان غير ابن مسلم هذا الحديث ولكنه في سنن الدارمي وفي متن كتابي ما اخرجه الى قوله رواه مسلم واضح ولكن رواه ابن مسلم الايمان احمد رحمه الله عليه في المسند وكذلك الحاكم في المستدرك والايهقي في السنن الكبرى طيب، هذا الخليف روضنا صحابة من, من جابر ابن الله وفي فائدة الفائدة أن جابر الأنصاري من المنفرين في الجواية في إيه؟ في الجواية وهو أشهر الجوابر والجوابر ها هنا جامر جابر وأعني من جوابر الذين اطلقه عليهم اسم جابر فهناك يعني جابر غير جابر بن عبد الله كجابر بن زيد وتجابر بن سمره وغيرها وهم ولكن اشهرهم في الصحابه هو من جابر عبد ابن عبد الله القنصوري هذا الحديث وهناك فئه اخرى ذكرها ابن النووي رحمه الله عليه قال وحيثما أطلق جابر فالمعني به هو جابر بن عبدالله يعني هذا رأينا حديداً يقول روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دول فياسمه فالمعني به هؤلاء هو جابر بن عبدالله لشهرته وكثرة حواياته أقول لحد اسم عبدالله نحو الله جاء نعم أن رجلاً سأل، يعني كابل كان في هذه الواقعة يقول صحيح والصحابة كما تعلمون صادقون فيما يمدلون وأمنا فيما يمدلون لا يؤلم عنهم كذب ولا يذب حتى قال أنا صنقا ما كنا نكذب ولا نعلم كذب بمعنى أنه إذا ثمت السنة للصحابين فيقيناً تدسم أن هذا الثالث وصحيح وحق وثالث وشعر يجب العمل فيه وده وهذا من محاسن هذا الثالث أنه يجب إذا سلم الإسناد من التفاك والعياة من المجموعين والبعثات والبعثائين إذا سلم إلى, إلى الصحاري والنبيه فهذا الخبر يكون خبرا مصدقا يكون خبرا يقينيا فجدت يرمي هذه برسة أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال كان من الصحابة عليه الصلاة والسلام سؤال كان ينطبقه السحابة لأن الله عز وجل نهى الصحابة أن يستروا النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن كثيرات السؤال ولما كان يتكى عرامي ولا يعلم هذه الأحكام فيذهب إلى النبي لا يسأله السلاة فكان السحابة جميعاً فتشنّت هذا نوم لسماع منطق الرسول والجواب مشتاقونا كبير وهم طبيبوا عن السلاة حتى قال ابن كان السحابة أقل الناس سلاة لم يسألوا إلا في عدة مواقع كما نرى الله عز وجل في كتابه كقوله تعالى يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الأهلة يسألونك عن روح وهكذا فهذه سؤالات معدلات حوالي 13 سؤال سألهم الصحابة ودكروا في كتاب كبير فلما كانوا ممنوعون من السؤال لماذا؟ لماذا منعون الرسول من السؤال؟ مع النطاع عز جلاله يقول فسألوا أهل في البرد بلاك على النطاع يألنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بلا إذن قبل سؤاله وقبل الحاجة إليه وهذا التشبيع من حقيب خبيه سبحانه وتعالى وكانت إذا حدثت عائزة أو نزلت نازلة أتى الخضر السلام فارتقى الرسول من بس أو كلم أصحابه وهو بين أخرانيهم فبين له أحكاب هذه الثقية وتلك المسألة وذلك التشبيع فالسؤال كثيرة قلنا مهم لقالب العلم وهذا ليس فيه منع لقالب العلم أن يسأل أستاذه ولكن بدوال في السؤال التي تتبعنا أعتقد بعضاً منها في الدرس الماضي أخبر في هذا الدرس تتبعنا بعض هذه السؤال نعم في الدرس الماضي فقدرنا هنا متفسة للصحابة أن رجل سأل الرسول احنس على ما ينفعه يعني تسأل سؤال جانع، مانع قد أعددته وأمردته على قلبك لتعقل، وتفكر، وتدفع وبعد ذلك تصره بعضارة عصيمة وعضارة جميلة وعضارة تليظة ليس فيها حشق، وليس فيها تكرار وليس فيها تعليق المسؤول ولكن بطريقة طريقة أظهر يسأل سبيلات بسيطة جدا والرسول من عليه الصلاة والسلام قال تعالى إذا يصلي المكتوبين وفي نفس الوقت أنه يسأل عن علم ينفع حتى ينفع عن نفسه جهلا يضر ولا ينبغي لك أن تسأل عن علم لا ينفع وعن جهل تا يضر لأن هذا ما يرامك سويا ناية واحد يأتي ويأتون قالت نم يا أيها النم ادخلوا مساكلهم لا يحكم أنه سليمان وجنوده صلى الله عليه وسلم فيقول مثلاً ما اسم هذه النمجة التي تكلمها وسامعها نبي الله سليمان عليه السلام فهذا علم لا ينفع من شكل وشكل لا يضر ولكن أمر هنا علم والسؤال يحتاج إلى جواب وفصول بالتين رجل ربما يقول هذا رجل من السلماع أو الزراع او التجار او اصحاب المهنه والحرف وليس عنده وقت بالتفرغ للعلم وطلب ولا كسله النوافل والعبادات ولا الذي اراد ان يسأل ويطولن ان هو هذه واجبات المفروضات المدمنات لهذا الدين هل لهم يدخل الجنه بدون ان يؤدي النوافل ثقالا راينا ان صريت المكتوبات يعني بالمكتوبات طبعاً هنا صليت المكتوبات أي صليت الصلاوات التي كتبها الله عز وجل على الإباة وفي حديث آخر ورده أخبرني أن فرض الله علي أن الصلاة ولا خمس صلاوات إلا أن تتطوع فالصلاوات المكتوبات هي الخمس صلاوات المعنومات من الدين الضرورة التي تبدأ بالصوحي وهو أول من هاري وهو ركعتان صلاة السوق والنهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات فيصلي هذه النجوات وصلت رمضان ورمضان شهر يتكبره السنة مرة واحدة وهو شهر تجري ويمفترض أن التوقيت يكون بالتاريخ فيجري وليس التاريخ الميلادي ولكن المس هذا الامر محمول عليه في هذه البلد لمبلغ ذهب الفاتوره العام الماضي الذي الله ورعانه كان حابه استني النتيجه بنقض هذا الهجري بيدو ف ونجور رجل يا ابويا سياد كان وقت يطبع التوقيع الرسمي وطلب عليه نحرم لماذا هل هذه هذا الامر اصبح جريمه شنعات كبيره إنا لله وإن إليك رجل الله. طبعا يعني هذا لا صح أرد الاني. ولكن نحن نقطع التاريخ الهجري لأن هذا من مال الولاي ميدي هنا. وإذا هذه بركات أن يكون التوقيت الهجري مقدم على التوقيت الميلادي فيها فالتوقيت الميلادي موجود في التوقيت الهجري. ولكن مع ذلك نحن كما اريد قلنا في وفيه الاشواء واللحى والاحباج والمشايخ ذلك يؤرخ هذا التاريخ التدريجي بدري لانك لو اتينا لكل كتب التراجم والطبقات والسير لو وجدته يؤرخون بالتاريخ الهجري حتى ان استغله علامه بدر بن رحمه الله عليه انتقض على بعض الناس الذي الذي يقول مثلا فلان ولد سنه كذا ميلادي وتوفى كذا وأنكر لفظ الهاب قولاً إنهم قضيباً يجادوا يبقمون الهاب بعد التوقير في الزيجري لأنه لم يكن هناك مسنمى للتاريخ إلا التأريف الزيجري فعرنا بالتدور أن هذا التأريف الزيجري فمنحول تشغيل حرف الهاب وكان يقول لو استقبقتوا ما استقبقتوا من أمري ما وضعتوا هذه الهاب ويقول آخر من فعله من العرباء المعتبارين الشمح من شاهد رحمة الله علينا صاحب الثالب الحسيس الذي ندرسه العام الماضي وذاته العام إن شاء الله قال هو آخر العلماء الذين كانوا إذا أرثوا بالتأريخ الهجري لم يضعوا لها حتى يعني ايه؟ يلزم الناس بغلس الثلث الصالح وقال لا يجبين في هذه القضية فرمضان هو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية والله عز وجل قررت لنا أن نوقف بهذا التاريخ. فقال إِنَّ عِنتَ تَشْمُونَ عِلْمَ اللَّهِ إِثْنَ عَشْرَ في الله يوم خلق السماوات الأرض منها أربعة حرم منها أربعة حرم يسمى الأشهر الحرم سبحانه وتعالى في السنة النبوية يسمىهم الرسول وهي ثلاثة وواحد فرق وكذلك الأشهر العربية هذه هي أشهر زاد تأريخ بالقمر والله عز وجل ربط دفول الشهر وخرجه للقمر هو الشهر الهجري والمعطور كما قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة كل هي مرضية للناس والحج وأخرج عبدالرزق المسلط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعو الله الأهلة مواقية للناس فصوموا لرؤيته فأخطروا رؤيته وذكر أن بعض الصلوات المكتوبات الصوم الواجه المكتوب وهو صوم رمضان وهذا من الصحاب الساهل أن أفضل العبادات في هي الصلاة الصلاة أولا وبعد ذلك يأتي أمر الصيام والصلاة بالفعل هي رأس العبادات وأفضل العبادات وهذا بإجماع أهل العلم هي أم الإبادات لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في مرورة هذه السنة الصلاة خير ممتوعة فمن يستطاع أن يستكفر فن يستكفر الصلاة الممتوعة خير ما رضع من الإبادات يعني خير ما هو بعض الله عز وجل من الإبادات التي يتقرر بها العاب والسالي والنازل إلى الله عز وجل في أمر الصلاة لذلك الرسال ده جمال لما يبعد من عبادة يقول عنه صواب قوائع صواب قوائع يعني يصوم ويصلي يصوم بالنهار ويصلي بالليل أو يصلي بالليل والنهار صلوات المفريقات ومعها الصلوات الأخرى اللي هي الصلوات السنوات كذلك الصيام أيضاً الصيام عبادة مرظيمة جدا. حتى أن أبو أمام البهلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني ما طارد الله علي قال أبو أمام النبي دلني على عمل أتشبث به يقول شرائع أبو سلام كثيرا وعن أي سبيعة أتشبث حتى تكون سببا في دخول الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام عليك باستغني فإنه لا عكلا لك والهواية لا مكلا لك وكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وفي هذا دلال على ان الصوم لا يعدد به عباد ولكنه درجة يعني تأتي مداخرة ولكن المقدم في العبادات هو أمر بي سوء أمر الصلاة بالأخلاة وقلت لكم أنها كلمة إجماع من الولى <تصفيق> ولذلك الصيام أيها الإخوة الكرام لن يفرد الله عز وجل على عباده صوما إلا صور شهر رمضان ولكن قد يكون هناك صياب واجب مواجه على الرعب ليس ابتداءً ولكن قد يكون كنفارة كنفارة الزهار القتل كنفارة الرب في الرمضان أو قد يكون من نذري يستخدم واجباً إن ينزل الإنسان نذري معلّق ومشارع ذلك فينزل على نفسي نذراً فيستخدم واجب ليس بأصل التشريع لديه ولكن بسبب وفق إما كنفارة إنه موقع في يعني لخطأ شريء ما يكفر وإما أن يكون نظر هذا الأمر أو غير ذلك من السيامات التي لم تشرع إبداعا أما الذي شرع إبداعا فهو صوم رمضان فقط الصوم عبادة معظيمة يعني ومن جلالة قدرها أنه لن يتقرب لصمم ولا لآلهة من الآلهة الباطلة في عباده الصوم انما يتقرب به الى الله عز وجل ان شفنا احد صام صاما لواسا ان ولا راي ذلك انما يتقرب الله عز وجل قال السائل واهلك في الحلال في حلال وفي حرام والحلال ما احله الله عز وجل وما كما قال عز وجل قلوا بما في الأرض حلال طيب قال وحرمت الحرام أي ما نهى عنهم الله عز وجل على وجه النزومي باتبك. آآ يعني تعالك هذه الأمور. وتكرر هناك أمور أربعة. الصلاة. الصوم. إحلال الحلال. تحريب الحرام. الحلال هو ما أحلال. والحرام ما حرام. والحلال هو ما أحلال الله عز وجل. الأصل في الأشياء الحالة إلا أن يأتي نقص جايل فيفريدها من سورة الهيئة إلى الحرمة والكرام وكذلك إيه إيه إيه هذا هو الأصل في هذه الأشياء فالحلال أكثر من الحرام واضح بفضل الله عز وجل ومثل إذا أكثر من الحلال سواء في كل الأرواب وجدها كثيرة بفضل الله عز وجل والحرام ما حرمه الله عز وجل وأوضي وإذا علم أن هذا حرام فالإنسان لا يفضل الحرام فإذا قال الثاني ولم أزد على ذلك شيئا لأن أسأل لهذا السؤال عن عم يعني أن أفعل هذه أمور ولا أزيد يعني لا أصوم لا أصلي نوافر هو أولي هي من سلوى الفراغ والفراغ من فرضها الله عز وجل يثام فأيه أمثالا ويستحق العقاب تانيه أولا أما النوافر فهي من أمر الله عز وجل بها لا على وجه نظوم بالفعل من فعلها كثير ومن لم لا يعاق طيب ولكن قد يقول قولي هناك بعض الصرارات قال بعض الأولماء أنها رجالة ليس للصرارات الخالص أحد يفكر صلاة العديد هم؟ صلاة العديد واجبا رأيه من؟ شما؟ الاحناف. الأحناف نعم جيد هذا كلامه صحيح الحنفية قالوا أن صلاة إليه واجبة وانتصر لهذا القول يعني كثير من و... قال هذا الشيء للإسلام رحمة الله عليه وكذلك أن المعاصرين الشر المعزينين قبير المعاصرين والشيء النصر من الألبانين وغير الأولائيين فبعدهم قالوا أنت هنا هذا قام بشكل ولكن طبعاً هذا حيات طول الجمهور في هذه المثالة كذلك أيضاً وصلاته على المية مساله فرض كفايه طيب ما هو ما فرض الكفايه لا احنا بنتكلم على حدود الاعيان هنا هو اللي قالوا في صروات الجديد قال انها فرض على الاعيان راي راي احمد انها فرض على الاعيان طيب يعني فرض صروات الجمعيه هي الجمعه او المحصول الظهره المقصوره دي كله قلنا انها طيب، كي صوار أخرى بخول على العلمان أنها رجل؟ طيب صوار ألويت وهذا رأي لبعض العلمان حتى أنه من أحمد رفض الله عليه سوئ إلى مرة له السائل رجل لا يصني الويت تغبن شهادته قال إنه لن سوء لا تغبن شهادته وآثاً، كلامة من, كلام من أحد على تخريب الفاتوة في مبهب الإمام يحمد أن الحنابلة لهم قولان في المسان أي في حكم سلاطية قول أنها سنة مؤكلة وقول أنها راجب فبعض أصحاب الإمام يحمد تفهم من قوله هذا تشدد في الحكم على من درك صلاة الوك ورد الجهداتهم أنها واجب واجبة نعم وكذلك بعضهم ذهب إلى وجوب تحية المسجد بقول عليه الصلاة السلام إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يطلق وكذلك على كل هذه الصلاوات فيها جلاب في وجوبها أما المتقب على وجوبها فهي الصلاوات الخامس المعروبات وصيام روضان كذلك ذكرنا فيه أحلام الحلال وحبان تحرم وأن أزد على ذلك شيئاً قال هذه المولة بسيطة الرجل كما قلنا ليس له واقس ولا مسحة زمانية لأنك يتحوع أو يتنفل أو يفع بهذه أولاً فقال أدفل الجنة وهذا السئل مهم جداً يا أخي لماذا؟ كل جنة غاية لكل مصر والمؤمن لا يشدع من حتى يكون منتهاء الجنة الجنة أن يضع الحياة والجنة ده المطلب العزيز والذي حوله يدفل الجميع نسأل الله عز وجل الجنة نسأل الله عز وجل من الله عز وجل أن يبحث عن أجساء معنا لذلك من الله وعليش قال أتكون الجنة كل نعيم يا إخواني دون الجنة فهو حقير مهما رغم في هذه الدنيا وكل بلاء مهما رغم في هذه الدنيا بجوار الجنة فهو أيضا حقير فالخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار فقال أدخل الجنة قال نعم صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم والرسول فيها من في سهزة ويسر وبساط لم نُبعث صلى الله عليه وسلم مُنتعِنِّتاً ولا غريطاً ولا خفّاً حتى في الجراء صلى الله عليه وسلم أي أن الإنسان إذا هذه الأمور دخل الجنة بفضل الله عز وجل نعم وهذا الحقيقة إخواني حديث عظيم جداً حديث طيب الحقيقة محمد الله أمي وفي فإذا الله عليه في فإذا كراها في هذا الحديث في قائدة ال فبريقة في هذا الحديث في تريد فبريقة أقول قائدة فبريقة إيه يا قائدة فبريقة هل في قائدة فبريقة؟ القاعدة الحقية تعريفة حب أغلق جامع الناجش تحته فروع كثيرة فمثلا القاعدة الحقية في هذا الحديث أن السؤال معاكس الجواب السؤال معاكس الجواب وآبا من ذلك الإيجاز سليبارة اللي في الليانة والمكاني تطعيه هذه القاعدة أيضاً. أيضا لأن الرسول <تصفيق> عليه الصلاة والسلام لما سوى قال أدخل الجنة إن فعلت هذه الأشياء أدخل جنة في الجواب الطبيعي نعم إن فعلت هذه الأشياء دفلت الجنة صح؟ صحيح. لكن الرسول اكثر بقوله نعم لماذا؟ لأن هذا السؤال كله معاك في الجواب تقديرا وتقديرا معاك في الجواب فإذا السؤال معاك في الجواب هذه قوعدة فقهية مهمة ويأتي للفقيش لما يأتي هناك الرجل يقول مكعادة كذا وكذا يعني تصحه تصحه هذه العبادة أم لا تصحه أنت تقول تصحه هذه العبادة أي معادة إذا معادة هذا وكذا تصحه يبنيك عن ذكريك ما يورد في السؤال لك. أن تذكر الجواب المؤمن والسؤال معاد فيه والسؤال معاد فيه الجواب بوضع؟ نعم كذلك في هذا الحديث فجده أيضاً مهمة وهو أن الإنسان يفعل الحلال مرتقداً إله ويفعل ويشتري بالحرام مرتقداً تحريف نعم وكما قلت الحلال ما أحلال والحرام ما حرم والدين ما شرع الأمر قنعك والنهي نهيك والعبد عبدك ولا إله إلا أنداء وهذا طبعاً من أقول لك القضية تحليم الحلال يعني إخواضا أي معتفظ له وتحليم الحرام من مجتد هذا الحرام ومعتفظ بتحليم هذا الحرام هذا ما تأثير أيها الأخوة والكرام نحن نحن نحن الكلام يخلص في هذا الإشماء كرام الحديث قدام أحلال والكرام على هو يعني وارد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن أولا نحن ولكن جرت عدد كثير من الفروق اللي نجوم في كبير إيه؟ هو غالب عن رسول لجنة ولكن اللي نجوم في منتجة الأضيار جوانا يعني نحن طيب مم. ممكن ممتنية. ممتنية. طيب نتكلم من المشألة عندما قدل نرك هكذا تراكة من العلة العلة اتحقق انا شكرا؟ نجحت نجحت معانا بالظبط ازاي مبارك تقديرك في الايه في الدرجات الثانيه نجاح نجاح يا حاج حضرتك لا مفيش فكره ولا حاجه جاب ما شاء الله في النص الاخير ال 26 وبصراحه ما شاء الله طيب ال العِلَّة الفنّة من, أعو من أعوص فنون مصطلح الحديث وأمر العِلَّة لا يتجسر عليه إلى جوار العلمات أي من مفاوض الحديث ومحددين قال الشيخ وهو فنّن خطيّ على كثير من علمات الحديث يعني أنظر إلى دقة التراليسية أي أن هذا الفن لا يعرفه كل من عين بعلم الحديث كان يستثار بين الحديد ولكن ليس عندها معرفه كامله بعلم الالعلم الالعلم الكتاب هي فقط خدوها الدرس السنه الماضيه ولكن لم ياتي الوقت عشان لاقينا فيها في ريمه ده 63 في طبعا لازم اي وقت طبعا 3 40 وهو فن خفي عينة يا إبيعيك السبب غامل خفي يقد East Wataham يقدم في صحة الحديث مع عدم الطاهد السلامة من هذه العيلة و مع عدم الطهد في السنة الماضي من هذه العيلة اللب هو السبب يعني في سبب قادر في الحديث مع عدم الطاهد السلامة من هذه السبب لا. لأن هذا السبب، السبب فيه شرطيه اللي هو غامض وخفي يعني أنه هنا في علمات الحديث التعريف اللي الحديث لأنها سبب غامض فقط أو سبب خفي فقط ولكن من ذلك بيان أن هذا الطريق وعى في المصول والاهتداء إلى بلد قالوا سبب غامض خفي رومن وخفي يضحك في صحابه الحديث لعينه طوله السلام منه حتى قال بعض الضفار ما يكون هذا تهانا عند الذا <تصفيق> نعم يعني ازاي ياتي طالب العلم او العامي الى الحديث ويقول عندي حديث لسنه سيقول له صحيح لي أنا عندك الإنسان إذا يقول حدثنا كبانا عن كدانا عن كدانا عن كدانا عن كدانا أما صلى الله عليه وسلم قاله كذا وكذا فيقول الحديث في هذا الحديث مبيني فالعلم يرتبط لهذا الأمر كيف حكمه من غير أن يترور فيه النظر في روايتي ويعلم بسجة الجحوة التعديل وكلام في الرواية ذلك فهو يعني العالم المتنجلس بالحديث سنوات طويلة من ديار مشاكهة المشايخ والنجوز والنكب في مجالسهم وكسرة الروايات على سمعهم وكسرة الحفظ وكسرة المكتوبات التي يكتبها بغير ذلك الموسائق التحسين لأنه تجعل هذا لأنه يسري في فهو شديد يشبه العلماء بالناخذ السيرافي يعني اقتراجه لنبيع ذهر سيرافي بصير بصمعاته يأتي إليه الذهر في زهر مخشوش وفي زهر ايه صحيح سريم فيكتها الزهر كذلك الزهر يرميها على البنك فمضرد من تصرط كمنزوط على البنك فيعلم من أسأل صورتها هل هذا الدهر صحيح ولا زي وكذلك عائل الحديث المتمدرس لمعرفة العلل وخفايا للأساديد والحنون إذا أدى إليه أدت يكون هذا الحديث معنون عرفوا ايه؟ الحديث ده مصحيح يعني بعد ذلك بعد أن يدخل في الجوال يفصل حتى كان يقول علي إبن المكين وبينه يعني معرفتونا بعلم الحديثي تسحر يعني كأنها نوع من أنواع تسحر بالفهم مش تسحر محرم يعني طبعا؟ قال وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهادل المقاد منهم مميتون بين نصحي الحديثي وسقيمه ومعودته ومستقيمه كما يميز السير فيه البصير بصناعاته بين الكيات والزيوف أي السيرات السيرات الكاردات المقنان والتنميل والتنميل فكما لا يتناره هذا كذلك يقطع ذلك كما يتكرمنا يقول نعم الأحديث الصحيحة عليها أنوار النبوة لاجحة فإذا رأيها العائل المصنعاء يقول هذا شبيه بكلام الرسول مقبول وإذا الذي يستنظر هذا السمع الحديث المرغي فإنه يفوضه يضير معرفة لعلّة لذلك الرقل يقول هذا الكلام لا يشريه كلام النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, يقول يقول الله عليه وسلم اللي مستفقه الله أولا كشيخ عم اللي مستفقه الله <م> <م> <كشف> <السفح> <م> <م> <م> <م> هذا الكلام الذي <لا> يقول عليه فأولا <الرؤال> رونك كلام النبي صلى الله عليه له رونك له رونك يعني طبعا كلام النبي عليه الصلاة لا يشهره كلامنا بعضهم كان كل يقول هذا الكلام لا يشهره كلام النبي ويروته بعدم استخزاب السنعي لهذا الكلام لأنه قسرت مخارطة السنعي حديثة بسرعة عليه الصلاة والسلام أنت تتضرب تتعرف أن هذا الكلام كان مسلاً في بعض المسائل الإعلامية وبعض الأخوال التي توقعنا ببعض وأنا بالكتالة تكون أنظر إلى الهامش أحياناً أقول أن هذا كلام أن هذا كلام يكون كلام فلادي وش في كلام الشيء فلادي أنظر في الهامش أقول فعلاً لو تكون قد طريقته لنا فرقته مرسل كتاب مدين وثلاثة واربعة لما يكون مرة على سبيحها آلاف الأحكسة الرسولة على نفس الكلام أصلواه وطريقته فنستطي الكلام الرسولات بكلام الناس عليه الصلاة والسلام أن كلامه بيح وبليل وجميل وقل له أنه يأخذ القدر بليغة فقال الله على الجلم وصواري على الهجة. فالرسول عليه السلام كلامه ملاكي وضعي جلم لذلك عندما كان هذا الـ الـ الموضوع الموضوع الإعلام هم تقدم بعلمات بساطوه في, في الكتب. الكتب اسمها الكتب إيه؟ كتب وهذه كتب اسمها المفتوكة كتب الإعلام وكتب الإعلام كتب عظيمة جداً اول ما نتكلم في الهله هو الدين الشعب الدين الشعب هو اللي بنتكلم في علم الهله وعلينا النبي لما تيجي شيخ له كتاب اسمه كتاب الهله وعلينا النبي كان اماما جيدا في صنع الحبيبي لكن الامام احمد درجه وما وجهه الدكتور اني احمد الرواده عليه ليس لبحر عليه واننا لموقف علي من المحنه انه ما ناصر الايمان نصره الائمه الذين انبغي ان نتعاطف في مثل هذه المحنه فإذا فاحمد يعني ايه تركه وما روع عايش للمحنه طبعا هذه محنه يعني فتنه زار ولم تكن فيها أقترب إلا القليل. يعني الإمام علينا المديني كان إماما في هذا الزمان ولكن موقفه مع جرش الإمام أحمد في هذا يمحنا فإمام أحمد طرف الجواية عامه حتى مات. وكان الإمام أحمد عنده يعني حدة في الحق. ومعرفة السنة تود طالب العالم والعالم هذا الطمر أنه عنده ولائد كبير. فلما يجب مبتدع شمال العلماء يتوارون في واقع حيات ينتقل أن يقوموا بحاجة صد على الممتدعة والدوليال وأحلي الأهوائي من أشكل المحزن لهذا الأمر وهذا الحق له فإن ترك عليه ما ترك عليه لبقيف وهو حذر من مرفاض الدنيا عليه المدين وإنما لمحفيفه من المحنة وطبعاً يعلمونا أن كل من اللي ننوصل أحمل في هذه المحنة والمحنة غالباً إذا لم يكن فيها علماء الجوار فإن الحق ينظر سينا فلولا لما الله عز وجل أيد رجل كإمام أحمد يقف في هذه نحنة يقف لن درس المعلم فيه يعني حتى فعل بعض الناس وعد عن قلاتك يا أحمد لارتدتنا عن ديننا فثابت أحمد ثابت ليه؟ لأن ناس أكباع وعلمين وإمام كانت لهم هذا في القلوب حتى منذ صغري كما قال بعض من وصفه كانت تظهر عليه مخايل النجابة منذ سبري مخايل النجابة لذلك قد يتخرص هذا سيكون إمام في العلم وضعه فإمام أحمد ذلك لم يقوم في هذا المقام ذلك لم يقوم في هذا المقام فكتبت المطور عز جل فإمام أحمد كذلك كان عن في العلم أيضا وكذلك من الذين صنفوا في العلم ابن أبي حافظ المهام الحاكم صنعه في العلم كتاب العلم. وهو مرتبن على الأبواب الفرس وكذلك كتاب العلم للخلاب وهو من أصحاب الإنم يحمد وكذلك مسند البزار ومسند معلم نعم، مسند البزار المطبوع ومسند قيد مسند معلم كذلك أيضا من من صدقت الإنم الحفن الكبير في فينم الضارة الممني الضارة من أهل بغداف وهو عالم جيدة الكبير قوي، متين حتى كان يحقق أحلى الابداد ويقول يا أحلى الابداد لا يقولنا من أحد منكم أنه سيضع حديث كذب على رسول الله ما يجب أن تحيا ومن فعل يعني هو حي لا يتجسر الوضاعون ولا الكذابون ولا المالكون عن الدين ولا الثنابطة أن يضعوا حديثا لأنه سيحتج سدرهم ويفضع أمرهم بين القص والتالي أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما عندما يموت، خلاص لما يموت العالم الكبير، فالأهل الأهوات يقوموا، لما مات بعض الأهوات، قولوا، قوموا يا أهل الأهوات قوموا، افعلوا ما أشيكم، فقد مات الذي كان يوردوهم وما أصدوهم، قولوا وكذلك أيضاً يوم من صلّم في هذا الناس، أي علم الناس، الإمام التلميدي في آخر كتابه، الجامعة، في آخر كتابه الجامعة، الجامعة التلميدي وقد تحاول الحافظ مغلق الله الله عليه عليك طيب ده بالنسبة ليه؟ ليه في العلم؟ أما بالنسبة للمعرفة العلم الحقيقة معرفة العلم بأسفاك للجيام قوية وليس أن لكم أيضا من هناك كتب تكلمات في العلم يعني من الكتب التي تكلمت العلم لأسفاك الكتب المتحدثة hvis vi får min lærke, hvis vi får min lærke, får du få min يعني مثل قيمتها باسمه الهداية الهداية هم من مصنفه شيخ الاسلام المره يناني مش كول مش كول الاسلام اليوظا مش كول الاسلام يقول الاسلام نتهمية مش كول الاسلام قصر اسم شيخ الاسلام بص ذلك يعني استخاوي في كتاب الجاهل والضره صنط كتاب الهداية فلنصمت في الهدى وهو كناب الهدى في فقه ايه؟ هم؟ بالحالة فيه فلنصمت كناب الهدى كناب الهدى كناب كمير ونسوء يشنق كل أبواب الفق هذا رجل أحاديث كثيرة في أبواب الفق لابن حادي كذب الفق فيها حادي سحفين كثيرة والبوري في النغارة والسلام والمعاملات وابتهاب وغير درن فيأتي العالم على كتاب الهداية فيسرق الأحاديث لموجودة في كتاب الهداية صنة الزيلاحة هو حاند كتاب نصر الرائع في تفليل أحاديث الهداية نصر الهيه؟ نصر الرائع في تفليل أحاديث الهداية وين يصنّفه؟ هو أيضا حاند المجم وانا لا يجب هذا الكتاب نصر الضيب مهم في الحقيقة ونقول لي ان شاء الاشتغل بعيد الفرط كل يده وكتب حتى لا رأيه لأحاديث المعبولين كتاب نصر الضيب فيه أحاديث أكلم الزيب على الأحاديث وطيئة العبل فيها هذا أيضا على العبل في كتب تخليج الأحكام كذلك في كتاب وحاجة زي كتاب, كتاب الواجه اذا شفتها لازم اواصل سيرين الموضوع ايه الموضوع ايه دي أرماني في دخليه ملواني السنوات كده تكون حاجة الشيء الأرماني وها الشيء ليس مدغزي وها أي هذا كده كده فيه كده برضو كده طوخيص الحمير طوخيص الحمير فيه كده الرافير الشفرية في الفطح. خرج الحديث الاحكام في الحفظ على مدى بلخيص الحميدة. في تخليق الحديث الرافعي